شديدا منه ل د ن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه أ ب د ا ا ل ذ ي ن قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولان آ ب ا ئ ه م كبرت كلمه تخرج من أ ف و ا ه ه م إ ن يقولون الا كذبا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 إ لفضيله ا ل ب ك م من ر ح م د راتب ئ ل ك م م ن أمركم ا ب ل س ي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 إ ن ه م إ ن يظهروا عليكم يرجوكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أ ب د ا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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه ة رابعهم كلبهم ويقولون خمسه ة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 قالوا ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه رددت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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح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 واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل الا إبنيس إ إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن امر ربه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 私たちは今日の夜を思い出すことは何でも ب りませ ا, لا إ لا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا ُ به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما انذروا هزوا ومن اظلم م ذكر ب آ ي ا ل ن ا ه فأعرض ع ن ه ا و ن س ي م ا ق د م ت ي د ا ه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم ؤ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 فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم نقل انك لن تستطيع معي صدرا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 واما من آ م ن وعمل صالحا فله ج ز ا ء ن الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا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 حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما اطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي